من الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤ فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 118. جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقال فهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى خشي الرحمن بالغيب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 مثلا أصحاب القوية جاء المرسل إذ أرسلنا إليهم سنين فكذبو ما فعلنا بثالثهم فقالوا إن إليكم مرسلون قلوا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 وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرتلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لينا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد للرحمن بضر لا تمنع عني شفاعتهم شيئا ولا ينقدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة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 111. صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون 114. ألم يروا كم قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون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 وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عابك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن إن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا إِلَّا ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين ألديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأسيهم من آية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 أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 إنم التي كونتم توعدون يصلوها اليوم بما كونتم تكذبون اليوم نقسم على أقوالهم وتكلمنا عيديهم وتشهد أرضه بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق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 مَا علت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أَفَلَا يسكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من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 119. <تقول> له كن فيقوب فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون